موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهاده قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ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 قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا سأما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أ تعقلون قد نعلم إنه ليحزرك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجهدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا فصبروا على ما كذبوا وعوذوا حتى آتاهم نصرنا ولا مبدلا لكلمات الله ولقد جاءك من نبي المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى